ما اوضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وممن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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرض للعمر لكي لا يعلم منكم فتر الأرضها مدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج.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 وَيُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا خَرِيقًا بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنه لانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن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 بل ينظر هل يذهبن كيده ما يجير وكذلك أنزلناه آيات وأن الله يهدي من يريد الذي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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصم <تصفيق> فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام يوم حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا إبراهيم مكان البيت أما تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والطائفين رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم العام فكل منها وأطائم البائس الفقير. شركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خرج من السماء، فتقطه الطير أو تهوي به الريح في من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعاب فإلهكم إله واحد فله أسهم وبشكر المخبتين الذين إِذَا ذكر الله وجدت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والبقي من الصلاة ومن رزقناهم جعلنا منسك ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والهدن جعلناها لكم شاعر رب الله لكم فيه الحق يقدر رسم الله عليها الصانع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 غراه لتكبروا الله على ما سدّون وبشري المحسنين إن الله يدافع عن الذين وَكُفُوًا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نصرهم لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ لا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها وعن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بها معروف ونهبو عن المنكر وللاجتثبة الأبوء وإيه قبلهم قوم نوح وعال وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثبود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مليا وَكُتِبَ لِمُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدِي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر وعقلة وقصر مشين فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قلوب يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَفَادُوهُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مَنْ أَبْصَرَ وَلَا التي في الصدور وين بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوم يقللونك ربك يقللونك يقللونك مما يقللونك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 وعليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ هُوَ عَلِمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم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 لا يَدْخُلُنَهُمْ مُدْخَلَيْنِ أَوْ ظَلُومَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفون غفور ذلك بأن الله يولج الليل نَجَارٍ وَيُولِجُ النَّجَارُ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصِدِّقْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ قُوَّةٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ العلي الكبير ألم تر أن الله من السماء له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحبيد فلم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والكلك تجري في البحر بأمره وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ دام لك فوز لكل امتي قال ما السكن وما سكو فلا ينازعك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلا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 إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل وَبِالسَّمْعِ صِيبَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لن ذُبَابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إِنَّ الله لقوي عزيز الله يصطفي من الْمَلَائِكَةِ رسلا ومن الناس إِنَّ الله سَمِيعٌ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلون حق جهابه هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله نعم المولى ونعما